كان عندك كان عندك هم كان عندك هم لا ترفع تقول يا اله كان عندك هم لا ترفع تقول يا إله الكون همي كم كبار قل لي يا همي ترى مهما تصول عندنا رب كبير يا بشار كان عندك هم لا ترفع تقول يا إله الكون همي كم كبار قل لي يا همي ترى مهما تصول عند كبير يا بشام كان عندك هم لا ترفع تقول يا إله الكون همي كم كذا يقول يا همي ترى مهما تصول عندنا ربنا كبير يا بشار كل هالدنيا ترى مثل الفصول ضجتين وفرحتين وكم كذا. القهره لو طال في يوم يزول كل ما جانا بدنا نتناقهر كل هالدنيا ترى مثل الفصول ضقتين وفرحتين وكم كذاب القهر لو طال في يوم يزول كل ما جانا بدنا نتناقهر ترفع تقول يا إله الكون همي كم كبار قل يا همي ترى مهما تصوز عندنا رب كبير يا بشار والبكاق الصح زدايتها طول والخدود رضن ودمعاتك مطار الزهر لو من دمعة بتول كان في خدي من الدمعة زهار والبكاء الصحر بدايتها وطول والخدود رضن ودمعتك مطار الزهر لو عاش من دمعة بتول كان في خدي من الدمعة زهار كان عندك هم لا ترفع تقول يا إله الكون همي كم كبار قل يا همي ترى مهما تصول عندنا رب كبير يا بشار والسهر ما أتعباه ليل يطول لو يطول الليل ما بل السهر المهم اسمع كلامي بيت شعر الناحة نهب الحجار والسهر ما تعبه ليل يطول لو يطول الليل ما بل السهر المهم اسمع كلام اللي يقول بيت شعر الناحة نهب الحجار كان عنك هم لا توفى تقول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 Söz, ve bizim Rabbimiz